پلوار چلی راملون بسم اللہ الرحمن من يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سم حکتی سمیال میتھ چی نو میتھ ولی م ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نليم ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله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 الذي أنزلنا والله بما تعملون قبيل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات وندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اصحاب النار خالدين فيها وبيث المصيد ما اطار من مصيده الله باذن الله ومن يوم بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عنيد واطيع الله وأطيع فَإِن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ میونا آل من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتخفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحیم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هوا المفلحون إن تقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليل